الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المتبع ونبي الله المرتضى محمد الذي له مناقب حسن لا تبيد ولا تفنى وعلى آله وأصحابه ومن به مختلف مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أدق تفاصيل حياته سنتحدث عنه زوجا تحدثنا عنه معلما ومربيا ومرشدا وداعيا وعابدا تحدثنا عنه في شتى مناحي الحياة وهو لنا قدوه في كل خير لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا سنتحدث عن نبينا عليه الصلاه والسلام مع نسائه مع زوجاته كيف كان يعاملهن وذلك من خلال بعض المحاور المحور الاول في هذه الحلقة سوف نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يلاطف نسائه ملاطفة المرأة كيف كان صلى الله عليه وسلم يلاطف نسائه إن المشاهير لم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم لكن محمدا لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقيم الامبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وانما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ لامرتين في كتابه تاريخ تركيا ولهذا صور ومظاهر اول ذلك كان اذا دخل البيت او نادى امرأة من نسائه غير لها في الاسم مداعبا وممازحا فمثلا يقول يا عائش مفخما والتفخيم حذف الحرف الاخير من المنادى وذلك له وقع في النفس وله اثر في الوجدان ولا شك انه يؤثر في المراه جدا ويقول لزينب يا زوينب ترقيقا والترقيق أيضا يدل على نوع اعتناء المهم هو صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويلاطفهن ويظهر هذا أول شيء في النداء بالاسم ويحاول يغير في اسم الزوجة ببعض الاضافات أو ببعض الحذف مما له أقع في النفس وهو نوع اقتراب من المرأة وكسر للروتين وتغيير وتحريك للحياة الزوجية المظهر الثاني من مظاهر الملاطفة والأنس مع المرأة الاستماع الكامل الجيد لها طبعا شوفوا ده قل لكم حاجة يا رجال نحن كاذب نقول عشان تطبقوه يعني ما تبشي تقوم يعني تخجل في الرجال بيخجلوا يقول لي انا كذا ويدرعوا له ما في له يا اخي اي شيء له قاعده فعله النبي عليه الصلاه والسلام هو الكمال وبعدين بدي لكم قاعده ثانيه اي حاجه تتعملها قبل ما تعملها اختار لنبي كما كان سيعمله وافعل بعد ذلك يعني لما تجي تدور تعمل حاجه قول الرسول اللي بكاف في اللحظة دي حيعمل شنو هيختار يا سلوك وما ستختاره لنبيك اختاره لنفسك ولا شك أنك لن تختار لنبيك إلا الكمال طيب الاجتماع الجيد قصة أم زرع وأبي زرع القصة دي قصة عجيبة جدا هذه القصة قالت عائشه رضي عنها فالسلام جاهب الليل قال تأخد أنا عند ذيلا قصة ضال لك. قال لا حكيت له قلت له في 11 مرة قعدوا واتفقوا أي واحدة تجيب الخصال الفراجلة سواء كانت قبيحة أو جميلة تجيب الكلام ده وبوضوح. أرسل يستمع استمع عليها. جابت أي واحدة قال شنو؟ قالت الأولى جم الزوجي لحم جمل غث فوق جبل. قلت له زوجي. لحم بتاع جمل وجرافط ما فيه فائدة فوق الجبل لا سهل فينتقل ولا سمين ليدرك ويرحل له الثانيه قال الزوجي كذا قعدوا يعني باختصار النسوان اليوم دي قعدوا فت رجالهم واحدة قالت زوجي العشنق يعني طويل واهبل والله كلمك النسوان كان قبل على الرجال يخارجوا رب العالمين لسان صليط زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق واحدة قالت زوجي زوجي الرسول لم يسمع كلامه كله ما قال له أسمعي أنا جاي تعبان ومشغول وأنا شايلهم والأمة وأنا ما فاضي الكلام ده وبالله عليك الله يا حس في مرة ما تفتح خشمها مع رجلة علي ولا هوي بالله عليك الرسول من خشمك ده أنا براي مصدع وجاي تعبان من برة ما تكتر كلام ده وخلي النقة يا أخي ده كلام عجيب يسمع ده كله حداشر مرة أي وحدة قالت في راجلة كلام طويل زوجي طباقاء وعياباء وغياباء يعني ما خلوا حاجة للرجال بعد ما سمعوا وجاء أبو زرع مع أم زرع الرسول قال لها بعد ما سمع والله أنا ما مستغرب إلا لطولة باله وبعدين أكلمكم النسوان دارات طولت بال سمع كلام كله وقال لها صلى الله عليه وسلم إنما أنا لك كأبي زرع لأم زرع قالت غير أني لم أطلقك يعني أبو زرع طلق أم زرع قالت بل أنت أفضل لي من أبي زرع لأم زرع تخيل هذا الجو العائلي المليء بالدفء والحنان والعطف يعني من معاملته أنه كان يخلو بنسائه من أنماط تعامله أنه كان يكسر الروتين مع المرأة يخرج مع عائشة ويسابقها في الخلاء يجروا يعملوا شخيط واحد دنية ثلاثة يجروا بلا حسة. لو لزوجته مرت قال لا رح نجري الناس بيخلوك والله يقولوا زوجته ما عنده شغله، يقوله فكت منه يقول بلا زوجت ده حايدة الناس في شنو وزوجت يقول لك ياخي ده اتعارف اي سرور تدخل على زوجتك دين وجرى وسبقته لأنه كانت يعني نحيفه وصغيرونه قالت فلما ترحلت وحملت اللحمه سبقت فسبقني غضبت زعل زعل شديد قال لها هذه بتلك بالله يا اخوانا منو يكلم الناس الاساءه وما عارفنو بهذه الاخلاق يقول لها حقوق المراه حقوق المراه في حقوق مرأة اكتر من كده هل في من اكرم النساء في التعامل الرفيع الراقي مثل نبينا صلى الله عليه وسلم يعني ملاطفة وفي الاسم واستماع وانس يخلبيها ويكسر الروتين آخر نقطة كان صلى الله عليه وسلم يعبر عن مشاعره يعبر للمرأة يا أخي المرأة لو سمعت الكلام الحنين والكلام الطيب بأثر فيها سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها ماما سبعين محمد باصط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم طيب الحلقة دي نحن منها فيها أشياء عرفنا أربعة أشياء عرفنا فيها أربعة أشياء كان النبي سلم يلاطف بها نساءه المنادات بالاسم تفخيما وترقيقا ثانيا الاستماع الجيد والانس والسمر مع الزوجة ثالثا الخروج وكسر الروتين والتسابق والمناطفة رابعا التعبير عن مكنونات المشاعر هل انتم قادرون على ذلك؟ بتقدروا تطبقوا هذه القيم نأمل ذلك لنعيش حياة مستقرة وأسر سعيدة بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم وقولوا معي مفتخرين هذا نبينا